أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لنا لننصر مَن وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَئِذٍ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بني هدى وذكرى لأولي الألباب أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار إن الذين يجادلون فيه إِلَّا هِيَ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إن فِي صَدُورِهِمْ إلَّا كِبْرُهُمْ مَهُمْ بِبَالِغِي فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَقَالَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون